للبراء ابن عاسم قال كنا في جنازة مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار وجلسنا عند القبر ولم يلحج بعد وكانت بيده صلى الله عليه وسلم عصى مكتبها على السواب ثلاثا ثم قال استعيدوا بالله من عذاب القبر استعيدوا بالله من عذاب القبر ثم قال إن العبد المؤمن كان في إقفال من الدنيا وإقفال من الآخرة يعني في ساعات الاحتضار جاءت ملائكة فيض الوجوه كأن وجوههم الشم معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة وجلسوا منه مدى وجاء ملك الموت عليه السلام وجلس عند رأسه فيقول يا أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى رب راض عنك وغير غبانك فتخرج روحه كما يسئل القبض من أسرقان فإذا قبضها ملك الموت لم تدعها الملائكة في يده صفة حتى يلبسوه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 آدم نادي الله أنكتبوا كتابه في عليين وأرجعوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم داوة أخرى فتعاد روحه في قبره فيأتيه ملكان أنفاسه ما كلهب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 فابرشوا له فراشا من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة فيأتيه من روحها وظيفانها ويوسع له في قبره مدى البصر فيأتيه رجل أبيض الوجه طيب السماغل فيقول من هم فوجوك والضه الذي لا يأتي إلا بالخير فيقول أبشر بالذي يسرد يومك الذي كنت توعى انا عملك الصالح انا عملك الصالح فيقول ربي اقم الساعة ربي اقم الساعة حتى ارجع الى اهلي وماني هذا حال من هذا حال المضمن الذي حافظ على الصلوات وترك النواهي والمحرمة